بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون والطور سينين وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين إِلَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 اراه واستغنى ان الى ربك الرجع ارهيت الذي ينهى عبدا اذا صلى ارهيت ان كان على الهدى او امر بالتقوى ارهيت ان كذب وتولى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 للا لا تقطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم